إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب والسؤال الذي بعده قال لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي تصحح العقيدة ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها وانشغلوا بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرروا خلافه السؤال الذي بعده قال من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب أجاب الشيخ زوال الله خيرا بأجوبة وافية وطيبة وكافية إن شاء الله عن هذه الأسئلة الثلاثة التي مدارها على عزوف الشباب عن دراسة العلم الشرعي النافع من معرفة العقيدة التي هي أساس الدين ومعرفة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم بالرجوع إلى كتب السلف التي ألفت لي تعريف الناس بمنهج السلف الصالح عزفوا عن ذلك وتركوه وهو الذي يدخلهم جنة أو نارا وهو الذي ينجيهم عند الله وينفعهم في الدنيا عزفوا عن هذا كله واتجهوا إلى المجالس التي تطرح لهم ما تهواه الألفس مجالس أهل البدع الذين يسمون بالمفكرين أو بالدعاء أو بالمشايخ وهم في حقيقة الأمر غشاش خوانة لأنهم يخدعون هؤلاء الشباب فيعطونهم ما تهوى أنفسهم ويحببون إليهم ذلك ويخدعونهم بأن هذا هو العلم الذي لينفعهم وفي الحقيقة علم السياسة والجرائد والمجلات ما الذي سيعطيكه؟ سيعطيك أخبار وحوا... وأحداث الواقع اليوم علمتها ثم بعد ذلك ماذا سيحدث؟ هل سيقربك هذا إلى الله؟ هل سيزيدك طاعة من الله؟ هل سيزيدك في حفظ كتاب الله وتعلم كتاب... معاني كتاب الله والعمل بكتاب الله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يفعل ذلك بل سيصدك عن هذا كله والإنسان أساس حياته وأساس ما وجد له هو معرفة دينه وأهم ذلك العقيدة لأن على العقيدة يبنى الدين كامل والعقيدة أخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه فأنت كي تدخل فيما أمرك الله به من تعلم الشريعة وكي تنال وتحصل على الفضائل التي ذكرت لمتعلم الشريعة لابد أن تتعلم الكتاب والسنة ووسائل التي توصلك إلى الكتاب والسنة وكي تنجو بنفسك من البدع ومن الشبهات لابد أن تتعلم العقيدة الصحيحة فتعلم العقيدة هذا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى بل لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى إلا معرفة هذه العقيدة ومعرفة معانيها وما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم منها والتمسك بذلك والعمل به هذا الذي ينجيك عند الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا الأساس فإذا عزفت عنها تعلم هذا العلم وزهدت في تعلم العقيدة بعد ذلك ما الذي سينجيك عند الله سبحانه وتعالى معرفة الواقع من سياسة وغيرها ما الذي سيقربك من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى هذا عمل العلماء العلماء يطلب منهم معرفة الواقع من أجل أن يفتو بما يوافق الكتاب والسنة وكي تتضح الصورة عندهم وتكون الفتوى متناسبة مع الصورة أما أنت ماذا تحتاج من ذلك؟ اشغل نفسك بكتاب الله؟ وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعلم الكتاب والسنة وتعلم منهج السلف الصالح وكتب السلف الصالح ركزوا جدا على الكتب التي علمتكم عقيدة السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان كشرح السنة للألكائي والشريعة للآجري والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والتوحيد لمن خزيمة وشرح اعتقاد أهل السنة وشرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني هذه كتب والشريعة والكتاب أيضاً شرح السنة للبربهاري هذه كتب قد بين أصحابها عقيدة السلف ومنهج السلف ليس من عندهم الكلام فكي تكون من الطائفة المنصورة من الفرقة الناجية من الفرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي لا بد أن تعرف العقيدة التي كان عليها هؤلاء حتى تكون منهم وكي تكون ممن اتبع الصحابة بإحسان وتدخل في قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كي تكون من, من الذين اتبعوهم بإحسان لا بد أن تعرف منهجهم لا بد أن تعرف عقيدتهم حتى تسير على خطاهم كي تدخل في من رضي الله عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار إذا ما كانت ما كان عندك معرفة بعقيدة هؤلاء التي هي أساس الدين كيف ستنجو ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما قال في السياسة تتبع الجرائد والإعلام هذا ما يحاول الغششة أن يخدعوك وأن ينقعوك فيه ينفرونك عن علم الكتاب والسنة نصوص جامدة هكذا يسميها بعضهم نصوص جامدة تقص القلب آخر يقول العقيدة تعلمها في ستة أيام الله أكبر وثالث يقول لك والله نحن ما في عندنا شرك في بلادنا ليش ندرس كتاب التوحيد والقبور تعبد من دون الله في بلاده والله المستعان هذا حال أهل الخداع والغش خونة بحذر على دينكم بارك الله فيكم ولا تنخدعوا بمثل هذا تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم ومنهج السلف الصالح ركز على التأصيل العلمي الذي يمكنك من فهم كتب السلف رضي الله عنهم وتنهل من ذاك العلم الصافي النقي وتنجو به عند الله سبحانه وتعالى وصلى الله أن وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعيذنا من شر الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها نعوذ بالله منهم أكثر من استعاذ من شر هؤلاء كي تنجو عند الله سبحانه وتعالى واسألوا الله أن يوفقكم لعلماء السمنة المخلصين المتبعين لمنهج السلف الصالح والله المستعان والله عالم